إن امهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون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 يحدون الله ورسوله إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينا وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثكم الله جميعا فينبئكم بما عملوه احصا الله ونسوه والله على كل شيء شهيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نجوى, ما يكون من نجوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ولا خمسة, وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أينما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 أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَائِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغن عنهم أموالهم ولا من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حد الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا أبا أهم أو أبناء أهم أو إخوانهم أو عشيرةهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه أُولَئِكَ حِزْبُ الله أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هم المفلحون